Book two. Десет. Гашра. Гашра. Вчера. Денес. Утре. Амс. Олјум. Гадан. Амс. Олјум. Гадан. Вчера беше сабота. أمس كان السبت. أمس كان السبت. أمس كنت في السينما. أمس كنت في السينما. فيلم انتريسن. كان الفيلم مشوقاً. كان الفيلم مشوقاً. دينيس إنيدلا. اليوم هو الأحد. اليوم هو الأحد. اليوم أنا لا أعمل. اليوم أنا لا أعمل. ياس أستانوام دوما. سأبقى في البيت. سأبقى في البيت. утро понедельник غدا الاثنين غدا الاثنين ياس повторно للعمل مجددا غدا ساعود للعمل مجددا ياس، أعمل في كنسلاريا. أشتغل في المكتب. أشتغل في المكتب. هو أوفا؟ من هذا؟ من هذا؟ هو بيتر. هذا بيتر. هذا بيتر. بيتر هو طالب. Peter, طالب. كوي هو أوا. من هذه؟ من هذه؟ مارتا. E هذه مارتا. هذه مارتا. مارتا هي مارتا سكرتير مارتا سكرتير بيتر و مارتا سپرياتلي بيتر و مارتا اصديقاء بيتر و مارتا اصديقاء بيتر اتپرياتيلود نا مارتا بيتر صديق مارتا Питер садик Марта. Марта е пријателката на Петар. Марта садикат Питер. Марта садикат Питер. За текстовите и книгите посетете ја страната дуплове, дуплове, дуплове, бук2.д.